نادمته على الصفا فطاب عايشي واصفا وكنت آهوى قربه ووصله فاسعفا وليس عندي حالة توحشني مثل الجفا فكل من عنافني فني في حبه من صفا الله مغعف لله خير لصادق عهدته على الوفاء وصفه هو لي وهو على ما وصفه اسقامني اجرانه فكان بي وصل الشفاء إذا اساء آدبي في حقه عني عفاه يا, يا, يا ربنا يا ربنا يفنا بقرب المصطفى اسات ادبي في حقه عني عفاه به اغتنايت فهو لي غنى فحاسبي وكفاه يا أيها البرق الذي من حيه قدر أفرفاه أظهرت من في مهجتي قد اختفى يا ربنا يا ربنا قلنا بجوار بالمستفأ يا ربنا يا ربنا قلنا بجوار بالمستفأ وارحم إلهي ضابنا فنحن قا فارتني عهدا مضى وطيب عايش سالفى كنت به في غبطتين ببردها ملتحفا يدور في ما بيننا كاس من الود يصفى طابت به أرواحنا وهمها قد انتفى يا ربنا يا ربنا يثنا بقرب المصطفى يا ربنا يا ربنا يثنا يا ربنا يا ربنا غفنا بقرب بالمصطفى فانه زادت به الارواح من نشغف فرحم لي الله ضعفنا فنحن قوم من لا نستطيع الصبر عن محبوبنا ولا الجفا يا ربنا يا ربنا بدنا بنبغد بالمصطفى يا ربنا يا ربنا بدنا بنبغد فاكشف الهي ضرنا يا خير من قد كشفا ومن على ينابي لقال محبوب جاهرا وخفا وصلي يا ربي على اعلى البرى يا شرفا وآله وصحبه ومن لهم قد اكتفى يا ربنا يا ربنا يصنع بي جوار بالمستفأ